فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَهُ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَهُ بِأَيْدِي سَفَرَهُ كِرَامٍ بَرَرَهُ أُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا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 مه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه يغني وجوهه يومئذ مسخرة ضاحكة مستبشرة